نود أن نعرف أقسام الهد وشروطه الهدي ينقسم إلى مستحب وواجب والهدي المستحب يكون لمن لم يجب عليه وهو الحاج المفرد وكذلك المعتمر المفرد أما الهدي الواجب فيكون في خمسة أمور وهي القار والمتمتع ومن ترك واجبا من واجبات الحج كرمي الجمار والإحرام من الميقات والمبيت بالمزدلفه أو منا أو طواف الوداع وكذلك من ارتكب محظورا غير الوط كالتطيب وإزالة الشعر وايضا على من تعرض لصيد الحرم أو قطع شجره ومن شروط الهدي أن يكون سليما من العيوب فلا تجزئ يعني لا تصح العرجاء ولا العوراء ولا الجرباء ولا العجفاء أي الهزيلة وهذا الشرط يكون عند شراء الهدي أما ان اشتراه سليما ثم حدث له عيب قبل يوم النحر فليذبح وقد أجزأه ذلك أي صح كما رواه سعيد ابن منصور عن الحسن كما اشترط في الهدى ألا يكون صغيرا بأن يكون من الضأن جذعا فما فوقه والجذع ما له سته أشهر وكان سمينا ومن المعز ما له سنة ويكون من الإبل ثنيا وهو ما له خمس سنين وأن يكون من البقر ثنيا وهو ما له سنتان والله أعلم